Bismillahi l Alif Lam Mim. Gülbeti Rub. Fi arın al-ardı ve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 وَإِنَّكَ ثِرَمٌ مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِئُونَ أَوَلَمْ يَسِيُّوا فِي الْأَرْضِ فَإِنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسله بالبينات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 كنا في ذلك لا آيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما أن فيحي به الأرض بعد موتها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 فوسِكُم هلَلكُم مَّ مَلَكَت أَمَانُكُم مِ شُرَكَ أَفِي مَا رَزَقَُكُم فَأَنتُم فيِيهِ سَوَ فَأَتُم يَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مِنَّا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 وَإِذَا مَسَّنَاسَ ضُرُّ دَعَوْ رَبَّهُمْ نِبِئَنَّ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقُوهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ أن أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يشاء ويقدر إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ 112. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 113. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون 114. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال 129. فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون اللَّهُ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يؤيتكم ثم يحييكم 113. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما 124. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 125. فِي سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 114. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين 115. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره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 112. وهو على كل شيء قدير 113. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفورا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وَمَا وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون